معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا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 كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فَبِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمُسْتَغْفِرَةِ وَالْعَبْدِ اللَّهِ